أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشتري له الحديث ومن الناس من يشتري له الحديد ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها غزوا أولا كَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ فَبَشِّرْ بِعَذَابٍ Alim Fabashiru Biadabin Alim Na miongoni mawatu wapo Wanaununua maneno ya upuuzi Ili wawapoteze watu Nanjia mwenyezi mongo pasipo kujua Na wanaichukulia ni maskara Hawa watapata Athabu ya kwa fedhehesha Na anaposomewa Ayazetu huzipa mgongo Kwa kujivuna kama kwamba hakuzisikia kama kwamba masikioni mwake mnauziwe basi mbashirie kuwa atapata adhabu chungo imeletwa kwako na uongofu.com